الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.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 مستوى إلى السماء فسواه فسواه نسبع سموات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة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 معرضهم على الملائكة فقال أم بؤني فقال أم بؤني بأسمائها أولئك إن أنتم صادقين قالوا سبحانك لا عِلَّ مَلَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أم بئهم بأسمائهم، فلمَ أم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 وقلنا يا آدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقعد هذه الشجرة فتكونا من الظالمين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 أنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقُتلو أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم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 أنفسهم يظلمون، وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب, الباب سجدوا، وقولوا حطة، نغفر لكم خطاياكم، وسنزيد المحسنين.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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بق لها وفومها وعدها وبصلها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 فجعل ماها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ويف قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا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 ناس وحسنوا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون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 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تواهرون عليهم. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء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 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمن نوه ولتنواه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 110. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا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 117. وإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا, مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين 118. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله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 بَل اكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ وأظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وماء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 والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ إِنَّكَ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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلا ولا يقبل منها عدلا ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون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 منهم يتلوم عليهم آياتك ويعلمهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه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 أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أتي موسى وما أُوتِيَ موسى وعيسى وما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ من ربهم لا نفرق بين أَحَدٍ منهم لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 12. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون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 نك قبلت ترضها، فوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمْ ما يعملون ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه مما تبعوا قبلتك وما ان تتابعن قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لالا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولاتم من نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا من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 ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَبْتٍ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّمُ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايَ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُتَتَبِعُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا نَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُمْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 طيبات ما رزقناكم وشكروا لله وشكروا لله إنكم إياه تعبدون إنما حرّم عليكم الميت تودّم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله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 إن الله سميع عليم فمن خاف من موصن جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهِ وَأَنْتَ صُومُ خَيْرُ الْكُمْ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 ومن كان مريضا أو على سفر فعِدَّةٌ من أيامٍ أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمّل العدة ولتكمّل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية فدية من صيام أو صدقة أو نسك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 قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم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 وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هل يوم يرون الا ان ياتيهم الله في غللم من الغمام والملائكه وقضى الامر والى الله ترجع الامور سل بني اسرائيل كم اتيناهم من ايه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 وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ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 قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الوسول حتى يقول الوسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون؟ قل ما أنفقتم من خير فلالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين والمساكين وبنى السبيل وما تفعلون من خير فإن الله به عليم.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 وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيِّرٌ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 والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى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 إلا إن يخاف أن لا يقيم ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افْتَدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها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 فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يَتَرَجَعَ إِنْ ظَنَّا أَيْ يُقِيمَ إِنْ ظَنَّا أَيْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَينُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 آيات الله زوا وذكرون نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ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 فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن ولكن لا تواعدهن سرًا إلا تقول قولا معروفا ولا تعزموا عقدا نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا واعلموا ان الله غفور حليم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 يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 أي يأتيكم التابوت؟ أي يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآلها هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لا آية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم ومن لم يطعمه فإن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 ولمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبَرَ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَأُصْرِنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 تلك الرسل ففضلنا بعضهم على بعض منهم ما من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم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 أفقوا مما رزقناكم من قبل أي يأتي يوم من قبل أي يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزء ثم جعل على كل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 يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذكى الذي ينفق ماله كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ ما رِئاً النَّاسِ وَلَا يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة كمثل جنة بربوة اصابها وابل فاتت اكلها الضعفين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 تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر وله ذريه ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذغتم من نذر فإن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 ولا تسأبوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا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 فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدي الذي أت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمُّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ